ثقت بشخص ما يسوى ولا يستاهل والله ولكن خابت ظنوني وثقت بشخص ما يسوى ولا يستاهل حساسي وضنيتك والله ولكن خابت ظنوني يا بي يا ولا يعطيه يا بي يا خد وأنا مصدوم من قلبي شكلي اكسر الخا يا حال في حقي احب انسان مع ثاني وانا اللي كنت قصر لو اني يطلب عيوني ويا حال في حقي احب انسان مع ثاني وانا اللي كنت ما قصر بدعس على قلبي عسا يجي ما جاني عزيزة انت يا نفسي خطوة هلا, بك هو دا من هلا بك خطوة للفرقة هلا بك شام راسي هو الخسران دامنا نعمل شيء من دوني هلا بك خطوة للفرقة هلا بك شام راسي هو الخسران دامنا نعمل شيء من أضحك وانسى هل القصة وعيش نفسي ونسي كذا نفسي تمرتح وربي بالسماعة